قالذ قلوب في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانث فينا كلما دخلت امه لعنت اختها حتى الى الدار تكون فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا قالت اخراهم ربنا هؤلاء عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم أما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكتبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد